بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخفوا عدوني وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تستخفوا عدوني وعدوكم تلقون إليهم بالمواد وقد كفوا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمواد وقد كفوا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم كنتم خرجتم جهادا في سبيلي أن, بالله وردكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل ورثة مرضاتي. يخرجون الرسول وإياهم أن تؤمنوا بالله وعبدكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل ورثة مرضاتي. تسعون إليهم بالمواد، وأنا أعلم بِمَا أخفيتم وما أعلنتم. تسعون إليهم بالمواد، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله من يَكُم فَقَد ضَلَّ سَوَاء السَّبِيل وَمَن يَسْعَ لَهُم مِّنكُم فَقَد ضَلَّ سَوَاء السَّبِيل إِذَا قَفَّوْكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَرْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فَسَيَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَرْسُخُو إِلَيْكُمْ أَلْغِيَهُمْ وَأَلْفَتُونَ بِالسُّوءِ وَقَدْ لَوْ لَمْ تَكُونُوا وَقَدْ لَوْ لَمْ تَكُونُوا أَرْحَامُكُمْ وَلَا لازكم يوم القيامة. لن تنفعكم أضعافكم ولا لازكم يوم القيامة. يفصل بينكم. يفصل بينكم. والله بما تعملون بصير. والله بما تملون بصير. قال كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا. لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا. إذ قالوا لقومهم إنا براءء منكم ومن ما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براءء منكم ومما 119. لما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْأَدَاءُ وَالْضَّرْبَ أَدَتْ حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك حتى تؤذي بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء لقد تغفرن ولا أهلك من الله شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فسنة للذين كفروا وافبلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لا تجعلنا فسنة للذين كفروا وافبلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر. ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد. ومن يتول فإن الله هو الغني الحير عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قبير والله غفور رحيم عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْكُمْ مِنْهُمَّ وَالْدَّهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن وَتُكُسِّفُ إلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُكُسِّفِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُكُسِّفِينَ إِنَّمَا يَنْهَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِنْ دياركم إن يجهاتهم الله والذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم وأخرجوكم لِكُن وَذَهْرَ وَلَا إِخْرَاجُكُمْ أَن تَعَلَّمُوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ, يتولهم فأولئك هم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامسحنوهن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامسحنوهن الله أعلم بإيمانهم الله أعلم بهما له فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهم. لا هن يحل لهم, ولا هن يحلون لهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم أن تنكحهن إذا تيتمهن أجرهن. ولا جناح عليكم أن تنكحهن إذا تيتمهن أجرهن. ولا تمسكوا بعصم الكوادر. ولا تنسفون شيئا من كواك. وتسألوا ما أنفقتم، واليأسألوا ما أنفقوا. وتسألوا ما أنفقتم، واليأسألوا ما, ما, ما أنفقوا. ذلكم فكم الله يحكم بينكم. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَدْتُمْ فَآتُوا لِّأُولِي الْقُرْبَىٰ مِثْلَ مَا واتتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقرتوا فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مبايعنك على ألا يشركن شركنا بالله شيئاً، على أن لا يشركنا بالله شيئاً، ولا يسرقنا، ولا يزنين، ولا يقتلون أولاده. على ولا يقتلن أولادهن ولا يأسين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعقينك في معروف ولا يقتلن أولادهن ولا يحقين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 121. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم 122. ولا يعصينك في معروف الله إن الله غفور رحيم فِيمَا كَانَ مَعْرُوفِ فَذَا يَحْقُّنَّ وَالْوَثِقُ لَهُ لَنَا إِنَّمَا حَقُّ اللَّهِ إن الْوَحِيدِ الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَأْتُوهُمْ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا مِنْ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ